ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهي وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميما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 الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون الذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا 119. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم 119. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك عن اليمين وعن الشمال عزين فما للذين كفروا قبلك عن اليمين وعن الشمال عزيم أيطمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي أوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأن 124. طاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم كأنهم إلى نصبي يفضون خاشعة الناس صارهم ترحقهم دلاء ذلك اليوم الذي كانوا يعدون.